يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين نواصل تدارسنا لكتاب الصلاة من متن الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وهذا هو الدرس العاشر من دروس هذه السلسلة الفقهية ووصلنا بحول الله سبحانه وتعالى إلى باب الأذان قال صاحب المتن رحمه الله تعالى يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مقصوب وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري فالباب الأول من درس اليوم هو باب الأذان والأذان كما تعلمون أجمعين شعيرة من أهم شعائر الإسلام التي إن أعرض عنها قوم في قرية أو مدينة حورب حتى يؤدوها ومن أنكر شرعيتها غير متأول ولا جاهل فقد باء بإثم عظيم بل قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة فصار خالفا من هذه الملة والأثان كما تعرفون هو الصيغة الشرعية للنداء إلى الصلاة وطلب الإقبال إليها فقوله رحمه الله يشرع لأهل كل بلد أن يتخذ مؤذنا يشرع ذكرها صاحب المثن بهذه الصيغة تلافيا للخلاف المعروف في حكم الأذان فالخلاف فيه كما ذكر ذلك الإمام العابد الزاهد المحدث العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب وهو كتاب في الفقه الشافعي قال ما معناه أن من أهل العلم من قال إن الأذان سنة وهم الشافعية وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وقال البعض الآخر بأنها واجب وذلك عند الإمام مالك قال إنها واجبة أي هذه الشعيرة واجبة في مسجد الجماع وذهب إلى الوجوب كذلك داود الظاهري الأصبهاني مؤسس المذهب الظاهري الذي ينتسب إليه الإمام ابن حزم رحمهم الله أجمعين وذهب الإمام أحمد إلى أن الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكلف وهذا القول هو الذي انتصر له ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وقال في مجموع الفتاوى كذلك أن كثيرا من أهل العلم المتقدمين يطلقون القول بالسنة على ما يرادف الواجب في مصطلح المتأخرين فالسنة عند كثير من المتقدمين هي ما يعاقب تاركه شرعا أو ما يذم تاركه شرعا وهذا هو عين تعريف مصطلح الواجب عند أهل الأصول فيكون الخلاف في المسألة إذا خلافا لفظيا قال شيخ الإسلام وأما من يقول بأن الأذان سنة مطلقا أي بمصطلح المتأخري بمعنى أن من ترك الأذان إذا ترك قوم الأذان فلا يذمون شرعا قال لا يقول بهذا القول أحد من أهل العلم المعتبرين لأن الأدلة كلها دلت على أن هذه الشعيرة من شعائر الإسلام أهميتها فوق أن تكون مجرد سنة من فعلها فبها ونعمة ومن تركها فلا جناح عليه ومن أدلة ذلك الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية وفي هذا الحديث دلالة على أن الأذان نداء إلى الاجتماع إذ هو نداء إلى صلاة الجماعة فإذا ترك قوم الأذان فقد تركوا صلاة الجماعة من باب أولى فكان هذا مفتاحا إلى التفرق والتشتت المذمومين شرعا وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الذئب يأكل أشياءة القافية ومن الأدلة أيضا الحديث المروي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غذا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا غار عليهم رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم وحديث مالك بن الحويرث أيضا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وهذه الصيرة فليؤذن لكم أحدكم تفيد الوجوب لهذا انتصر كثير من أهل العلم إلى المذهب القائل يوجوب الأذان منهم الشوكان رحمه الله تعالى في كثير من كتبه وبالخصوص في كتابه السيل الجرار وتبعه على ذلك صديق حسن خان رحمهم الله أجمعين قال يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ودليل ذلك ما رواه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتد باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا فأمره باتخاذ المؤذن والظاهر ان المؤذن مكلف ذكر فاما الدليل على انه مكلف فهذا واضح اذ الاذان عبادة شرعية لا تصح إلا من مكلف وأما الدليل على ذكورية المؤذن فليس في ذلك نص من كتاب ولا سنة وإنما لم يصح في عصر النبوة ولا عصر الصحابة ولا عصر التابعين ومن بعدهم أن تولت امرأة تأدية شعيرة الأذان هكذا مطلقا يعني للرجال والنساء وهذا هو الظاهر أما تأدية هذه الشعيرة للمرأة فيما بين النساء فلا دليل على تحريمه ولا على كراهته بل الظاهر أن النساء أيضا مشمولات بالأحاديث التي تدل على الوجوب وأنهن أيضا مكلفات بذلك فإن كان النساء في جمع لهن أذنت إحداهن وأقامت إحداهن وصلينا كما دلت على ذلك الأدلة ولا دليل على العكس قال الشوكاني في السيل الجرار ولم يرد ما ينطهض للحجة في عدم الوجوب عليهن فإن الوارد في ذلك في أسانيده متروكون لا يحل الاحتجاج بهم أما مسألة طهارة المؤذن من الحدث الأصغر والأكبر فلا دليل على اشتراطها ولا على وجوبها وإنما هناك أدلة تفيد أن الذاكرة لله سبحانه وتعالى عليه أن يكون متوضئا رافعا للحدث الأصغر والأكبر من أدلة ذلك حديث المهاجر ابن قنفذ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد حتى توضأ ثم اعتذر إلي وقال إني كردت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر راه أبو داود والنسائي والإمام أحمد وغيرهم وصححه النووي في كتابه الأذكار وصححه الشيخ الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيح وحديث آخر في نفس المعنى عن ابن عمر رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه رواه أبو داود ومسلم والترمذي وقال أبو داود هذا قول لأبي داود معلقا في كتابه السنة وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام فهذه أدلة تدل على أن الأولى والأحسن أن يكون المؤذن متوضئا أما حديث لا يؤذن إلا متوضئ فهو حديث ضعيف أخرجه الترمذي من طريق مليئة بالعلل فيها الوليد بن مسلم الذي يدلس تدريس التسوية وفيها معاوية بن يحيى وهو ضعيف وفيها يعني في طريق أخرى أيضا انقطاع بين الرواة بين الزهري وأبي هريرة على وجه التحديد قال ينادي بألفاظ الأذان المشروعة أما ألفاظ الأذان المشروعة فقد وردت في روايات متعددة منها حديث عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلا. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر, أكبر أشهد, أن الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخره الفاضي الأذان التي تعرفون جيدا. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر ألفاظ الإقامة فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد وهذا حديث حسن أخرجه أصحاب السنن أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي وغيرهم وجاءت روايات متعددة في الفاضي الأذان والفاضي الإقامة فجاء روايات فيها تربيع التكبير في أول الأذان أي ذكر التكبير أربع مرات وهي هذه الرواية التي ذكرت ورواية أخرى فيها تثنيته وجاءت روايات فيها الترجيع وأخرى ليس فيها ترجيع الترجيع هو إعادة الشهادتين شهادة أن لا الله وأن محمد رسول الله بصوت يعني خفي قبل أن يذكرها المؤذن بصوت عالي وجاءت روايات ليس فيها الترجيع وهكذا وكذلك بالنسبة للإقامة جاءت روايات فيها تشفيع الإقامة كلها وأخرى فيها إيتار الإقامة كلها وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه كلها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذا مثل الألفاظ المختلفة التي وردت في التشاهد فقد وردت ألفاظ مختلفة من التشاهد تشاهد من المسعود وتشاهد غيره من الصحابة فمن أخذ بأحدها فقد أصاب السمة، ومن أخذ بالآخر فقد أصاب السنة كذلك والأولى أن يعمل بهذه مرة وبالأخرى مرة أخرى فهذا مسلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجمع بين هذه النصوص كلها أما غيره أمثال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فقال أن فقال إن الروايات التي فيها زيادة مثل زيادة التربية التربية زيادة على التثنية او الترجيع هذه الزيادة زيادة الأولى المثير الى الروايات التي فيها زيادة لان لانها لا تعارض تلك التي ليس فيها زيادة فقاعدة الأصولية انه يصار الى المزيد عند الاختلاف بين الروايات فقال إذن رغم أن هذه الرواية التي فيها الزيادة أقل صحة فينبغي المصير إليها لأن فيها زيادة ليست في الأخرى وكما تعلمون في علم الأصول المثبت مقدم دوما على النافي والله أعلم في هذه المسألة ولكن يظهر لي أن قول الشيخ الإسلام أولى بالافتباع لأن الأئمة السلف هكذا فعلوا فكثير من السلف ذهبوا إلى بعض الروايات وآخرون ذهبوا إلى رواية أخرى والأهم من هذا كله أن لا يتم تتم الموالاة أو المعاداة على مثل هذه المسائل الصغيرة فهذه مسائل فيها ساعة والحمد لله فلا ينبغي أن يعني ينصب المرء من خصومه في مثل هذه المسائل أعداء له يعاديهم ويتبرؤ منهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى كما يفعل بعض الجهل الذين لا يفرقون بين أصول الدين وفروعه بين الأصول التي ينصب من أجلها الخلاف والمعادات وبين الفروع التي يعذر فيها الناس إذا كانوا متأولين أو إذا لم يبلغهم علم أو إذا كانوا جاهلين بمسألة معينة وهذا لا ينافي قولنا أيضا بأن الدين ليس فيه شيء من القشور ففرق بين قولنا هذا وبين قول بعض مبتدعة هذا الزمان من أن الدين فيه بعض القشور فيذهبون إلى أن بعض مسائل الهدي الظاهر هي مسائل من القشور فيقولون لك مثلا إعفاء اللحية ليس من لباب الدين وإنما هو من قشوره ومن أراد مزيد تفصيل في ذلك فعليه برسالة قيمة لأحمد بن, محمد محمد بن أحمد بن إسماعيل اسمها تبصير للألباب ببدعة تقسيم الدين إلى خشور ولباب وهي منشورة مجتمعة مع رسالة أخرى اسمها أدلة تحريم حلق اللحية وكلاهما فيهما علم الكثير قال إذن ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة وهذا ظاهر بقي أن نتكلم عن صلاة خاصة هي صلاة الفجر فقد ورد حديث عن سالم بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وهذا الحديث في الصحيحي فدل هذا على أن يشرع هذه سنة من السنة الواردة الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع أن ينادى بالأذان قبل وقت الفجر وذلك لإيقاظ النائمين أو غير ذلك سيأتي تفصيل ذلك في حديث آخر فمن الأدلة أيضا حديث سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر أي لا يغرنكم ذلك البياض الأول الذي تكلمنا عنه في باب مواقف الصلاة وهو ما سميناه الفجر الكاذب وإنما لا تختر به حتى ينفجر الفجر ويظهر البياض الظاهر الواضح الأبلج الذي هو الفجر الصادق وحديث ابن مسعود أيضا قال لا يمنع أحدكم أذان أحدكم بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي ليرجع قائمكم ويتنبه نائمكم فهذه أيضا دلت على هذه المسألة وهي سنية أو شرعية الاتيان بأذان قبل وقت الصلاة أو قبل وقت الفجر وذلك لتنبيه النائم أو لكي يرجع الذي يقوم من الليل ويستعد لإقامة صلاة الفجر أو غير ذلك ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ودليله حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وورد تفصيل ذلك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن تقول مثل ما يقول المؤذن في كل الفاظه إلا في الحي علىتين أي في قول المؤذن حي على الصلاة، فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك بالنسبة للحي على الثانية أي حي على الفلاح. هذا إذا اختار أيضا بعض العلماء وهذه مسألة نذكرها اختار بعض العلماء الجمع بين متابعة السامع للمؤذن والحوقلة أي إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة ثم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويعني في الأمر ساعة إن شاء الله تعالى ولكن الظاهر من الحديث أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتكتفي به هناك مسألة أيضا وهو أن السامعة بعد انتهاء الأذان يقول ذلك, ذلك الدعاء المعروف الذي علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيدة والفضيلة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة ويتنبه هنا إلى أن الزيادة إنك لا تخلف المعاد قال الشيخ الألباني حفظه الله في إرواء الغليل أنها زيادة شاذة وذلك بعد تتبع طرقي الحديث وإن كان سندها جيدا ذكرها البيهقي في سننه بسند جيد وهذا لن في كونها شاذة فالشاذ كما تعرفون من علم المصطلح هو ما كان ظاهر إسناده صحيحا ولكن يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه وكذلك قولنا والدرجة الرفيعة فهذه زيادة مدرجة أي من كلام الراوي وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها أيضا يتنبه له عند هذا الدعاء قال ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة تشرع الإقامة على الصفة الواردة أي على الصفة التي ذكرت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها وفيها ثبت تشفيع الأذان وإيتار الإقامة تشفيع الأذان أي ذكره متنة متنة وإيتار الإقامة أي ذكرها فردا فردا ورويت أيضا من وجوه أخرى صحيحة تشفيع الإقامة فما قلناه منذ قليل في الاختلاف في الروايات بالنسبة للأذان نقوله أيضا هنا في الاختلاف بالنسبة للإقامة فنقول إن كل من هذه الروايات سنة وهناك من ذهب إلى أن الأولى المصير إلى الزيادة التي, التي جاءت في روايات التي فيها التشفيع وكذلك الإقامة مثلها مثل الأذان لا دليل على كراهة أو تحريم ذلك على النساء فيما بينهن بل تقيم إحدى النساء الصلاة عند وصول وقت الصلاة ثم تأمهن إفداهن كما سيأتي تفصل ذلك في باب الإمامة وغير ذلك من المسائل التي ليس فيها دليل على العكس باب الثاني بعض فيه ذكر بعض, بعض شروط الصلاة قال ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة ودليل طهارة الثوب هو الآية القرآنية وثيابك تطهير وكذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله فقال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله وحديث معاوية قال قلت لأم حبيبة قلت لأم حبيبة أم المؤمنين وهي كما تعرفون أخت معاوية بن أبي سفيان فمعاوية بن أبي سفيان هو خال المؤمنين قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى رواه إمام أحمد وأصحاب السنن وكذلك ما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع النعله الذي فيه الأذى الذي أخبره الملك بأن فيه أذى في وذلك في أثناء الصلاة فكل هذه الأدلة تدل مجتمعة على وجوب تطهير المصلي ثوبه أما تطهير البدن فذلك أولى من تطهير الثوب وورد في وجوب تطهير البدن أحاديث كثيرة لا داعي لتفصيلها منها حديث فاطمة بنت حبيش وحديث علي في غسل المذي وغيرها من الأحاديث التي كلها ذكرنا طائفة منها عند الكلام عن الوضوء وتطهير النجاسات والغسل وغيره. أما تطهير المكان فدليله الحديث الذي ذكرناه عن الأعرابي الذي بال في طرف المسجد فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر برش ذنوب من ماء أو سجل من ماء على بول ذلك العربي فهذا دليل على وجوب ظهارة المكان هذه الأدلة تدل على الوجوب فهل هناك من دليل على الشغطية هنا خلاف حيث تعلمون أن فرقا أن هناك فرقا بين الشغطية والوجوب فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود حيث الوضوء مثلا شرط للصلاة فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة أما إذا وجد الوضوء فلا يوجد لا توجد الصلاة بالضرورة فهذا دليل الشرطية فهذا قلنا إذن معنى الشرطية هل الأذلة التي ذكرنا تفيد الشرطية؟ لا تفيد الشرطية إذن نقول إن هذا كله يدل على أن طهارب الثوب والبدن والمكان من النجاسة هي واجبة ولكن ليست بشرط لأداء الصلاة ومن قال بشرطيتها عليه بالدليل ولا دليل على ذلك ومثلا الوضوء دليله دليل شرطيته للصلاة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه الصيغة تفيد انتفاء الصلاة إذا عدم الوضوء ولا قرينة تصرف هذه الصيغة من الشرطية إلى غيرها فتبقى إذن نبقى إذن على الأصل الذي هو أن الوضوء شرط للصلاة أما الأدلة الأخرى التي ذكرنا فليس فيها دليل على الشرطية والله أعلم ويجب ستر عورته أما ستر العورة فأدلتها أيضا كثيرة منها تفسير قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الإمام مجاهد أحد أئمة التفسير من التابعين وأخذ علم التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الزينة ما وارى عورتك ولو عباءه والمسجد الصلاة وكذلك أحاديث كثيرة تدل على وجوب السطر العورة بكل حال في الصلاة أو في غيرها منها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال الله تبارك وتعالى أحق أي يستحيا منه هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وعلقه الحاكم وعلقه البخاري في صحيحه وهذا الحديث حسن إن شاء الله وذلك أن المعروفة من علم المصطلح أن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هذا الاسناد اسناد حسن والله أعلم وكذلك أحاديث في الكلام عن حد العورة عند الرجل وعند المرأة فأما عند الرجل فقد وردت أحاديث تفيد الخلاف طبيعة الحال إنما هو في الفخذ والركبة أما معد ذلك فلا خلاف في كونه من العورة أو كونه من غير العورة هذه مسائل واضحة السوءتان معروف أنهما من العورة ومعد ذلك الصدر وغير ذلك فهذا ليس من العورة بلا خلاف إنما الخلاف في الفخذ والركبة فورد حديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وهذا الحديث فيه ضعف وهناك حديث حديث آخر عن محمد بن عبد الله بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة أخرجه الإمام أحمد وعلقه البخاري في صحيحه وهناك أيضا حديث جرهد الذي فيه أيضا أن الفخذين عورة وهناك أحاديث أخرى تفيد غير ذلك منها ما أخرجه الإمام البخاري وأحمد عن أنث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغدات بغلس فركب النبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله, نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزارة عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا الدليل وأيضا دليل آخر فيه كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا في بيته وفخذاه مكشوفتان فدخل عليه أبو بكر وهو على تلك الحال ثم دخل عمر وهو على تلك الحال فلما دخل عثمان رضي الله عنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ثيابه فلما سألته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن ذلك قال ألا أستحي ممن أستحي منه الملائكة هذا الحديث حديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل فهذه الأدلة متعارضة ولا شك أن أدلة كون الفخذين من العورة أصرح في الدلالة على المقصود فهي في أن الفخذين عورة أما الأحاديث الأخرى فليست صريحة في هذا المعنى وإنما فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كاشفا فخذي في خيبر أو في بيته أو غير ذلك فلو أردنا الترجيح ولو احتجنا إلى الترجيح بين هذه الأحاديث لن رجحنا الأحاديث القائلة بأن الفخذ عورة قال البخاري رحمه الله تعالى عند الكلام عن هذا المعنى قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حديث أنس هو الذي ذكرت لكم في خيبر قال إنه أسند أي أصح سندا ولكن حديث جرهد أحوط بمعنى أنه أسلم لمن أراد أن يستبرئ لدينه أما بالنسبة للمرأة فعورتها كما تعرفون هي كل سائر بدنها ماعد الوجه والكفين وليس هذا مجال تفصيل ذلك وكما تعرفون في المسألة خلاف معروف مشهور من أراد تفصيل الأدلة في ذلك فعليه بكتابين أولهما كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني حفظه الله فقد استوفى الكلام على هذه المسألة وأتى بكل الشروط التي يجب على المرأة أن تحافظ عليها في سطر عورتها وكذلك المجلد الثالث من كتاب عودة الحجاب لمحمد بن أحمد بن إسماعيل ففيه بسط للأدلة الأدلة الفريقين في كشف الوجه في يعني شرعيته أو جواز كشف الوجه أو عدم جواز ذلك وهذا طبع الحال للأ علماء معاصرين أما من أراد تفصيل ذلك عند العلماء القدامى فعليه كتب الفقه بصفة عامة فهي مملوءة بالكلام عن هذه المسائل. وهناك أشياء ورد النهي عنها في الصلاة قال رحمه الله ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت ولا يشتمل الصماء لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء وهذا الحديث في الصح الحين معنى أن يشتمل الصماء هو أن يجلل جسده كاملا بثوب لا يقع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده بمعنى يتجلل بالثوب من رأسه حتى قدميه ولا يبقي مكانا يخرج منه يديه ويبقي يديه يعني داخل الثوب فيصلي هكذا هذا اجتماع الصماء وهو منهي عنه أما السدل فلحديث النهي عن السدل في الصلاة وهو عند الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن وهو أن يسبل الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه بمعنى أن من غير أن يضم جانبيه بين يديه بل يلتحف به وقال الإمام ابن الأثير أبو السعادات ابن الأثير الجزري صاحب المحدث صاحب كتاب جامع الأصول من أحاديث الرسول وصاحب كتاب النهاية في غريب المصطلح والأثار قال في كتابه النهاية السدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع، فيركع، ويسجدة وهو كذلك. بمعنى يلتحف بالثوب، ويدخل يديه من داخل، لا يعني يضم جانبيه بين يديه، ثم يركع ويسجد وهو على هذه الحال. فهذا السدل وقيل غير ذلك، قيل معنى آخر في غير هذا المعنى. أما الإسبال فهذا معروف وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة فيها النهي عن إسبال الإزاري ومعناه إسباله إلى ما تحت الكعبين وهذا سواء في الصلاة أو في غير الصلاة والأحاديث في ذلك مشهورة وربما لتفصيل ذلك مجال آخر ولا يكفي سواء الثوب أو الشعر فالثوب مثاله مثلا أن يأخذ طرف ثوبه فيضعه في حجزته حجزة يعني يضعه مثلا في الصمتة الآن. فهذا كفت للثوب ويحمل عليه أيضا التشمير تشمير ثياب تشمير كمي الثوب في اليدين أو في الرجلين أو في غيرها فهذا كله داخل في معنى كفت الثوب وهذا منهي عنه في الصلاة أما بالنسبة لكفت الشعري فصفته أن يأخذ منه خصلة مسترسلة طويلة فيعلقها في شعره بخيط أو بغير خيط فتصبح يعني مشمرة كما هو الحال بالنسبة للثوب فهذا وكفته الثوب فهذا, فهذا أيضا منهي عنه ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مخصوب هذه المسائل كلها منهي عنها سواء في الصلاة أو في غيرها فأما ثوب الحرير بنسبة للرجال فهذا معروف أنه منهي عنه للأحاديث الصحيحة في ذلك منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال من لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومنها أيضا ما أخرجه الإمام الترمذي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإنافهم هذا بالنسبة لثوب الحرير وأما بالنسبة لثوب الشهرة فهو كل ثوب يعني يلبسه المرء وفيه شبهة أنه إنما لبسه شهرة لكي يظهر أمام الناس أو غير ذلك مثاله الثوب المصبوخ بصفرة أو بحمرة أو بألوان ظاهرة أو غير ذلك هذا كله داخل في لباس الشهرة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيام هذا الحديث اخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح وفي في بعض في مسألة الثوب المصبوغ بالصفرة والحمراء في فيها نوع من الخلاف والكلام في هذا المسألة إنما ثوب الشهرة يعني هو التي كما قلت تكون فيه شبهته نعم ما تكون في هذا الشبه شبهته محبة الرغبة رغبة الظهور أمام الناس أو غير ذلك لكي يشار إليه بالأصابع ويعني يظهر أمام الناس بهذا المظهر وأما لبس الثوب المقصوب فهذا ظاهر ودليله الإجماع والإجماع حجة شرعية كما تعلم الإجماع على حرمة لبس الثوب المقصود قال وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحرك فأما استقبال عين الكعبة للمشاهد أو من كان في حكمها في, حكمه أي في حكم المشاهد يعني الذي لا تفصل عن الكعبة إلا فاصل يعني يعرف من خلاله جهة القبلة جهة الكعبة على وجه التعيين مثل الذي بينه وبين الكعبة حائط مثلا أو, أو شيء يحجزه عنها ولكن هو يعرف جهتها على وجه التعيين فهذا في حكم المشاهد لها كما لو أنه كان يشاهدها عيانا فهذا عليه استقبالها ووجوب ذلك أظهر مما من أن يستدل عليه فأدلته من الكتاب والسنة والإجماء الذي لا خلاف فيه بين المسلمين لذلك من أنكر هذا أيضا فقد كفر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة قال الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر إلى آخر الآيات والأحاديث ذلك كثيرة جدا وأما غير المشاهد فإنه يستقبل الجهة بعد التحري كالمرأي الذي يكون في فلات أو يعني حتى الذي لا يكون منا الشخص الذي يكون منا في بلد بعيد عن الكعبة ليس مشاهداً للكعبة ولا في حكم المشاهد لها لأنه لا يعرف وجهها على يعني جهة على وجه التأيي فهذا يتحرى لمعرفتها إما بالسؤال سؤال العدو للثقاد وإما بتحري تحركات الشمس أو غير ذلك من الأدلة أو باستعمال البوصلة أو غير ذلك من الأدلة التي بها يتعرف على القبلة فإن استطاع أن يتعرف عليها صلى إلى اتجاهها وإن لم يستطع صلى إلى أي اتجاه شاء ولا حرج عليه إن شاء الله لأنه في هذه الحالة قد تحرى وعمل جهده في المسألة ولا تكليف عليه بعد ذلك وهذا كله بطبيعة الحال إنما هو في الصلاة المفروضة أما بالنسبة للنوافل فقد وردت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أنه يجوز أن تصلي النوافل على ظهر الدابة مثلا وتكون قبلتك هي اتجاه الدابة وكان أو في الحديث لا يفعله في المكتوبة أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في صلاة الفريضة إنما يفعله في النوافل ففي النوافل يجوز مثلا أنت في سيارتك أو فوق دابة معينة يجوز أن تصلي النافلة ولا تستقبل القبلة بل قبلتك في هذه الحالة هي اتجاه الدابة فهذا آخر ما ذكره المصنف في باب بعض الشروط الصلاة وهناك شروط أخرى لا داعي لذكرها أو يعني منهيات أخرى ذكرها بعض أهل العلم مثل المواطن أو المواضع التي ينهى تنها عن الصلاة فيها أو غير ذلك المسائل التي يمكن أن تلحق بهذا الباب وإنما الذي يهمنا هو ذكر أهم المسائل الفقهية المتضمنة في هذا المتن وشرحها بإعطائي الدليل وعدم بسط الخلاف في هذه المسائل وهذا منهجنا الذي تركنا عليه أكون أبو محمد الأثري حفظه الله في تدريسي ودراسة هذا المت متنه الدرر البهية أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وإن كان هناك سؤال أو استفسار أو إضافة فتفضلوا مشكورين ولا دليل على الشرف هنا أيضا. لا دليل على أن إذا صليت في ثوب مقصوب فصلاةك باطلة. ليس هناك دليل على ذلك. إنما لا شك أنك تتحمل في ذلك إثم وإثم الرصد الثوب. والله. أعلم. أذان يعني في النساء فيما بينهن لا ثبت مزيان النساء فيما بينهن في هناه أن أن تؤذن المرأة للنساء فيما بينهم هذا هو ما تقولهم شوف بالنسبة لي الأذان أذان المرأة للنساء فيما بينهن فلا دليل على التحريم كل الأدلة التي جاءت فيها في أسانيدها مقال شديد يعني أدلة ضعيفة لا لا تنفض أما إن قلت أن هناك دليلا على أذانها بصوت مرتفع أمام الرجال وكذا فلعل هناك عمومات من الشرع أو هناك أدلة لا أعرفها والله أعلم. أما يعني هناك عمومات من الشرع تفيد أنه لا يجوز أن ترفع المرأة صوتها خصوصا بثنين ودلال وغير ذلك أمام الرجال من غير محارمها. فهذا معروف. أما مسألة أمام النساء فلا أظن أن هناك دليل بل ليس هناك دليل ينهضر الاحتجاج علم بهذه المسألة المسألة لا تقال هكذا ويفتن بها الناس من غير علم فيجب يعني أن يتحرى الناس القروج إلى البوادي وكذلك يتعرفوا على هل الفجر الذي تؤذن فيه الصلاة هو الفجر الصادق الذي تجب فيه الصلاة أو هو الفجر الكاذب أو ذلك هناك بعض أهل العلم قالوا إن صلاة الفجر في كثير من الدول العربية يعني ليست في وقتها حقيقة من قال هذا هو الشيخ الألباني حفظه الله قالوا في السلسلة الصحيحة وتبع ولذلك كثير من الناس في هذا العصر ولكن هل يعني لا أستطيع أن أجزم لك هل هذا فجر كاذب أو صادق؟ المسألة تعرف إنما تعرف بال بالاستقراء والخروج إلى, ال... إلى البوادي لمعرفة ال... هل هذا الفجر صادق أم لا؟ ولكن هذه مسألة خطيرة يعني لا ليه يفتن الناس بهذا الشك فتقول لهم عبادتكم كلها باطلة لأنكم تصلون في غير الوقت. وما دليلك على ذلك؟ وقيل وقالوا قال فلان وكذا. فإن كان هناك دليل صحيح واضح المسألة فبيأونها مثلاً وإلا ف... فلا يفتن الناس لغير سبب. والله. يعني يملكون الأمرين يعرفون الأدلة الشرعية ويركون كذلك في هذا الباب مثلا المعرفة ببعض علم الفلك أو المعرفة بال... نظرة في الشمس أو أوقات خروجها أو ظهورها أو كذا المسائل لا يتأتى ذلك إلا لقليل من الناس، الله أعلم. لا البدن عدم شرطيتها مثل ايش بها الوضوء او الغسل او كذا. الوضوء أو الغسل هذه شرطيتها معروفة للحديث على ذلك انما يعني ازالة النجاسة من البدن النجاسة وقعت على بدنك فأنت تزيلها ليس هناك دليل على انك اذا لم تزيلها وصليت بها وصلاتك باطلة لا دليل الدليل على الشرطية يكون بصيغة تحتمل عدم الصلاة اذا عدم هذا الشرط مثل ان يقول لك لا صلاة لمن فعل كذا أو كذا مثل ذلك أيضا لا صلاة لحائض إلا بخمار فهذا دليل على أن من تصلي كاشفة عورتها مثلا فصلاتها باطلة لأن هذه الصيغة لا تحتمل إلا الشرطية أما غيرها من أدلة التي ذكرنا في طهارة البدن والثوب وغيرها فلا ليس في هذا دليل على الشرطية وإنما تدل على الوجود مسألة ليس هناك إجماع لما الله أنا على الأقل الشو كان يخالف هذا أشرح إذا كان في عنده مثلاً يعني إذا كان عندك ثوب فلا تأتذر به كذا وتصلي بل تلقي منه طرفا لا أتثقه والباقي تأتذر به إلا إذا كان صغيرا بحيث لا يكفي لذلك لا يكفي أن تغطي به سوءتك وفخذيك وفي نفس الوقت تلقي طرفا منه على عاتقك في هذه الحالة تغطي الواجب, الواجب تغطيته اللي هو السوءتان العورة يعني السوءتان والفخذ أما إذا كان كافيا وطويلا فتلقي منه طرفا على كتفيك على عاتقك وتأتزر بالباقي هل صحيح كيف يعني أنت تعمل نفس الشيء من سلسلة أخرى؟ من تريد سنة عن ذلك؟ في في هذه المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما لم يريد فيه سنة فهو بذى. أما الفجر فورد فيه سنة صحيحة واي. إيه ليشك؟ لا, لا يقاس، لأنه فرق. إشنو؟ شوف. كين العلة ولكن هنا لا قياس مع الفارق فالعلة التي, ذك التي هي مذكورة بنص الحديث قال لك لكي يستيقظ النائب ولكي يتنبه القائم الذي يقوم الليل هذه المسائل كلها غير موجودة في الصلوات الأخرى فإن يقاس لا تقاس هذه الصلوات على الفجر مع انتفاء العلة المشتركة بينهم وهذا هو وهذا هو الأذن أذن ينبه إلى الوقت إنما لن اختص الفجر بذلك لأن المعروف في العرف ديال الناس أن الناس في نسبة الفجر ما قبل الفجر إما تكونوا نائمين كما هو حال كثير منا وإما يكونوا قائمين من الله كما هو حال القليل فهذا الناس يحتاجون إلى تنبيه خاص ليس كمن يكون مثلا في متجره أو في عمله فهذا يحتاج إلى تنبيه واحد يكفيه أما النائم يحتاج إلى تنبيهين تنبيه الأول غير فشي يستطيع قدوه الثاني لكي يذهب إلى الناس الجيد فرق فارق ليش كلها نقف بين فجوة غيرها <تصفيق> <تصفيق> قولك ظاهر الحديث أنه أن أن من يأخذه عن الأذان أجرًا فهو يتحمل أثم، لأن هذا ظاهر هذا الحديث تحريم أخذ الأجر على الأذان. أنا في علمي ليس هناك ذلك على يعني أو قارنة تصرفوا هذا المسألة. الله على عمل يعني شديد جدا فيه. اللي بعده نفس تقريبا نفس المعنى إنما اشوف ورد في معنى آخر يعني رأى نفس المعنى تقريبا كيما يظهر لي Nem, nem, nem, nem, nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, اه يعني اصلا ما لا يعني تبدل لا فيش خرج وقت ليشا إني بعد نص الليل، بعد نص الليل أيوة، توصل ليشا، وبعدها الراتب.